قال مرتبته الثانيه من مراتب الدين الايمان قال المحشي رحمه الله تعالى قدم المرتبه الاولى وهي الاسلام وثنى به مرتبه الايمان يعني جعل مرتبه الايمان ثانيا وهي اعم من مرتبه الاسلام لانها اسلام وزياده اسلام وزياده فالدين صارت اعم من الاسلام من جهه نفسها حقيقتها يعني من جهه الحقيقه والمعنى والتعريف الشرعي الاسلام اخص من من الايمان اخص من الايمان باعتباري نفسي ذاتي لانه لن يكون مؤمنا الا اذا كان مسلما حينئذ هو اسلام وزياده والاسلام اسلام دون زياده اذا ايهما اخص ما كان اسلاما وزياده وهذا وجه كوني ماذا اخص من جهه نفسي يعني الحقيقه الشرعيه التعريف الشرعي فهو اسلام وزياده واخص من جهه اصحابها اي اهلها المؤمنين حينئذ نفرق هنا كما هو شأنه في كلام سلام التيميه بين الايمان وبين المؤمنين المؤمنون اخص من المسلمين والايمان اعم من, من الاسلام لا اشكال فيه هذا من حيث الحقيقه ومن حيث الاصحاب ولذلك قالوا اخص من جهتي اصحابها واهله اهل الايمان هم خواص اهل الاسلام اهل الاسلام واهل الاسلام اكثر من اهل الايمان بخلاف العكس كما قال تعالى قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا يعني اثبت لهم الاسلام ونفى عنهم الايمان فهم مسلمون لا مؤمنون لا يثبت لهم وصف الايمان لا اصل الايمان لابد من اصل الايمان الا ما صار مسلمين لان الاسلام لابد ان, أن يصحح شيء من الباطن الا ما صح وكذلك الايمان لابد ان يصحح شيء من, من الظاهر والا ما صح الايمان اذا كل منهما لازم للاخر قال وهي أعم من الإيمان مرتبه الإيمان أعم من مرتبه الإسلام من جهه نفسها وأخص اذا فيها عموما وفيها خصوص باعتباري نفسها باعتباري حقيقتها باعتباري تعريفها هي أعم من من الإسلام لانها إسلام وزياده باعتباري أشخاصها المتصفين بها مؤمنين فهي ماذا أخص من أهل الإسلام قالوا أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان وكذلك ولذلك اهل الاسلام يدخل فيه ماذا المنافقون او لا يدخل فيه المنافقون لماذا لاننا في مقام اهل الاسلام نجري الاحكام على الظاهر نجري الاحكام على من اظهر الاسلام حكم نبي اسلامي حكم نبي اسلامي هذا اذا لم يكن ثمة ما يدل على نقد اسلام ليس مطلقا بمعنى ماذا ولذلك نقول المسلم من هو المسلم مسلم مفعل الذي تصدى بصوت الاسلام من اتى بالشهادتين وعلم معناها وعمل بمقتضاها ها ولم ياتي بناقض ولم ياتي بناقض هو بعينه ها الشروط الاربعه ونزيد ماذا ان يحكم بشريعه الله تعالى في الحاكم المسلم ان يكون مسلما بمعنى ماذا ان ياتي بالشهادتين ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها وان لا ياتي بناقض من نواقض الاسلام خامسا ان يحكم بشريعه الله ولماذا فرقنا بين الحكم بالشريعه و ألا يأتي ببناقة لأن الوقت قد تكون بسورة أو لا وأما الحكم بالشريعة فهذا أمر عام أمر الظهر قال هنا وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان بخلاف العكس الذي هو أهل الإيمان أقل من أهل الإسلام كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قولوا أسلمنا أمرهم ماذا أن يقولوا بأنهم مسلمون وهذه الآية أصل في التفرقة بين الإيمان والإسلام وهذا الصواب فيه في هذه الايه ان انها في شان من اسلم وضعف ايمانه وليست فيه في المنافقين كما قال بعضه بس هل فيها خلاف بخالد رحمه الله تعالى جعلها في المنافقين ولذلك لم يفرق بين الاسلام والايمان لم يفرق بين الاسلام والايمان فالايمان والاسلام عنده بماذا بمعنى واحد وقل من السلف من قال بذلك الذي ماذا ترادف الإسلام والإيمان قل الله وإنما اشتهر عن الخوارج ولم يقل أحد من أهل العلم بأن البخاري رحمه وتعالى موافقا فضلا أن يكون خارجيا أقوم بين المسألتين قال فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن إذا حكمت النصوص بأنه مؤمن فهو ماذا فهو مسلم على, على كل حي يعني لا يخرج عن الإسلام فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلامي كما سبق لانه مشتق من الامن يعني فيه معنى الامن فهو من الامور الباطنه الذي يؤتمن عليه ويكون ماذا ويكون خفيا ليس هذا المعنى اللغوي للايمان وانما وجه الاشتقاق وجه الاشتقاق يعني الايمان ماخوذ مما ماخوذ من الامن اما مدلوله اللغوي فهو التصديق على ما اشتهر عند اهل العلم عند اكثر اهل اللغه بالحقي اجماع لا اهل حق الاجماع لا على ذلك قلنا تصديق لكن المراد به شرعا هذا تصديق خاص تصديق خاص بعضهم يرى أنه لو قيل بأنه التصديق فلابد حينيذ ماذا أن يكون التصديق مع إقرار أو نقول الإيمان هو الإقرار مع التصديق هذا أو ذاك لا أشكال فيه المراد هنا ماذا سواء نسلمنا أن الإيمان في لسان العرب بمعنى التصديق أو لا المرد إلى الشرح وليس المرد إلى لسان العرب لأن الله تعالى أمر بالإيمان وبين الإيمان حقيقة الإيمان قال فهو من الأمور الباطن الذي يؤتمن عليه ويكون خوفية والإسلام من الأمور المدركة المحسوسة فيه بالظاهر لما كان يكون خفية بمعنى يكون مسورا عن, عن الناس حينيذن صار ماذا مختصا بالباطن ولذلك الأصل في الإيمان أن مصدقه الباطن هذا الأصل لأنه أمر خفي والأشكال في ذلك ويدل عليه ماذا حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بماذا بأن كان الستة وهي في جملتها أعمال باطنة تصديق من الملائكة والكتب الأخير يمكن كان ثم ثمار يترتب على التصديق لكن في الاصل هي ماذا هي عمل باطن قال والاسلام من الامور المدركه المحسوسه بالظاهر اعمال بالجوارح وكلام باللسان مشتق من التسليم او المسالمه كما مره تسليم هذا المفهوم فاذا اطلق الايمان في النصوص اطلق الايمان يعني عبر بالايمان مطلقا دون قيد دخل فيه الاسلام دخل فيه الاسلام وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه لإيمان لم يدخل فيه لإيمان هذا وجه فيه في التعبير وسيأتي أنه ماذا أنه مما إذا اجتمع افترقه وإذا افترقه اجتمعه يعني العبارة هنا لابد من يدخل فيه لإيمان وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه لإيمان ومن أثبت له لإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام قطعا إذا أثبت الإيمان ثبت له الإسلام والمسلم لا بد أن يكون معه إيمان ونصحح إسلامهم والا كان منافقا المسلم الذي اظهر الاعمال المدركه المحسوسه من صلاه ونحوها لابد ان يكون معه ايمان وعمل باطن صحيح اسلام والا صار منافقا لانه اذا وجد الظاهر وانتفى الباطن بالكليه هذا ليس الا الا المنافق ولذلك لابد مماذا لابد من ايمان ليصحح الظاهر والعكس كذلك اذا وجد الايمان في الباطن لابد من اسلام يصححه الباط فكل منهما متلازمان ولذلك ذقيل بالانفكاك دلاله الاقتران ليس المرض به مطلقا من كل وجه يعني اذا قيل ماذا اذا اجتمعا افترقا ليس ما افترقا من كل وجه وانما افترقا في في الجزء الذي لا يكون شرطا في الصحه والا الايمان لا ينفك عن الاسلام والان الاسلام لا ينفك عن الايمان لا يصح احدهما الا بال الاخر فاذا ادعى بانه يصلي مثلا لابد من اخلاص ولا بد من صدق ولا بد من يقين هذا عمل باطل فاذا صلى لا باخلاص صلاته باطله اولى واذا صدق بالصلاه ولم يعمل مهما عمل شيء ما افاد هذا التصنيف اذا كل منهما ما ذا ملازم للاخر ملازم فحينئذ القاعده في دلاله الاقتران هنا والانفراد انهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا اذا افترقا اجتمعا على الاشكال في اذا اجتمعا اذا اجتمعا يعني ذكر الاسلام والايمان في مقام واحد لا خلاف ان مسمى الايمان الباطن ولا بد من شينه صحه من الظاهر ومسمى الاسلام الظاهر ولا بد من شينه صحه من من الباطن هذا لا نزع فيه حتى عند المرجئه بقي ماذا اذا انفرد اذا اطلق الايمان فقط واذا اطلق الاسلام فقط حينئذ يشمل الدين كله واذا اطلق الايمان فقط حينئذ يشمل الدين كله عند المرجئه لا يختص به بالباطن فقط دون دون الظاهر قال هنا فاذا اطلق الايمان في النصوص دخل فيه الاسلام اطلق الايمان في النصوص دخل فيه الاسلام واذا اطلق الاسلام لم يدخل فيه الايمان لم يدخل فيه الايمان باعتبار ماذا انه قد يوجد ها من هو منافق بهذا الاعتبار نعم لكن ليس ليس هذا في مقام التاصيل وانما هذا في ذكر المنافقين هذا تفريعا لانه خروج عن الاصل واللاصل ان نقول ما هذا اذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان لماذا لانه يتكلم عن اسلام شرعي صحيح وايمان شرعي صحيح وام الخروج عن الاصرف هذا امر منفرد فياتي استثناؤه بعد التقرير بعد التاصيل والاصل ان يقال ماذا اذا اطلق الايمان دخل فيه الاسلام والعكس كذلك صحيح فاما مراعاه حال المنافقين باعتبار تاصيل مساله الايمان والاسلام هذا فيه في نقص في خلل قال رحمه الله تعالى وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان من أجل ماذا؟ أن المنافق يسمى مسلما ولا يكون مؤمنا قال ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام وهو كذلك والمسلم لابد أن يكون معه إيمان ونصحح إسلامه يعني لابد أن يكون ثم اعتقاد بل ما صح إسلامه إلا كان منافقا ولكن لا يستحق أن يمدح به ويثنى عليه بل إيمانه ناقص وياتي تمثيله يعني اراد به ماذا من معه مطلق الايمان الذي هو فاسق وظالم يريد هذا معه اسلام ومعه ايمان نصحه اسلامه لكنه ليس كاملا ليس كاملا يريد هل يثنى عليه في قول المؤمن الجواب لا وانما ياتي به ماذا مقيدا في قول المؤمن بايمانه فاسق بكبرته او مؤمن ناقص الايمان ثم قال والايمان الشرعي الايمان الشرعي انتبه الشرع هذه مهمه يعني ماذا ها يعني الشرع الذي عرف الايمان اذا قيل الشرعي يعني حقيقه شرعيه منسوبه الى الشرع والشرع عندهم هذا الكتاب والسنه حينئذ الايمان له معنى شرعي امر الله تعالى بالايمان وفسر الايمان فسر الايمان ولم يترك لاحد كائن من كان ادنى مدخل في مسمى الايمان لماذا لان هذا اعظم ما يكون في الدين الاسلام والتوحيد وما يتعلق بنقيض الإسلام والتوحيد أعظم شيء في الدين ما أدزل القرآن إلا من أجلي فكيف يجعل الله عز وجل مبهما ملتبسا على الناس كل يتكلم فيه ويختلف فيه الناس الأخير ما حصل بيانه لو كان ثم خلاف وكل الأمر إلى الناس في تفسير التوحيد وفي تفسير الإيمان وفي تفسير الشرك والكفر حينئذ ما حصل البيان بالشرع وهذا باطل واللازم باطل ودل على أن الملزوم باطل كذلك وهذا بطل لفته جيده والايمان الشرعي يعني منسوب الى الشرع الذي جاء به الشرع وحينئذ المراد الى الشرع مراد الى الشرع قال قول وعمل يعني جمع وصفين يعني الايمان يكون ماذا يكون مركبا لا بسيطا كما يقول المرجئه ونحهم ان الايمان بسيط يعني مسماه التصديق او انه مركب لكن من بعض ما سياتي ذكروه قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يعني عند التفصيل صار اربعه وعند الاجمال صار اثنين صحيح قول وعمل ثم ناتي نفسر القول قول القلب واللسان وعمل عمل القلب وعمل الجوارح والاركان والجوارح اذا كله داخله في في مسمى الايماني ويزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه يزيد الايمان به بالطاعه يعني بسبب الطاعه وينقص به المعصيه هذا مبني على اصل اصيل وهو ان الايمان يتبع ويتجزا بمعنى انه يكون ناقصا معه اصل الايمان وكماله الواجب قد يكون فائتا وفضلا عن كمال المستحب الايمان كالتوحيد على ثلاث مراتب اصل الايمان كمال الايمان الواجب كمال الايمان المستحب اصل الايمان اول فارق بين المسلم وبين الكافر كمال الايمان الواجب هذا قد يثبت للمؤمن وقد يزول وزواله لا ينفي اصل الايمان بل هو باق وزواله يكون بماذا بارتكاب معصيه او ترك واجب لو ترك واجبا واحدا نقص عنده ماذا كمال الايمان الواجب فان اذا صار ماذا صار معه مطلق الايمان ولو فعل معصيه واحده كبيره زال عنه وصل الايمان الواجب كمال المستحب المتعلق بماذا ها بالنوافل ونحوها بالنوافل ونحوها قال رحمه الله تعالى ويزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا محل اجماع محل اجماع ان الايمان يتبعث ويتجزا فدخل فيه يعني في الايمان جميع المامورات كل ما امر الله تعالى به من المامورات المتعلقه بالاعتقاد المتعلقه باللسان المتعلقه بالجوارح سواء كانت المامورات واجبات او مستحبات الدين كله دخل في هذا قول وعمل قول نعم انتبه مراد السلف هنا في تعريف الايمان الايمان ليس عند اجتماعه مع الاسلام وانما عند ماذا عند مفارقته عند مفارقته للاسلام واما يرتمع معه فهذا لا حتى عند اهل السنه والجماعه ولذلك مر معنا قوله تعالى مرارا ياتي في القران الذين امنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا وعملوا صالح. السلف فيها تفسيران الذين امنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات معطوف على لان اصل المغايره عصر الموائر الذين امنوا اي صدقوا بقلوبهم وعملوا بقلوبهم وبجوارحهم وعاملوا الصالحات من عطف الخاص على على العام في خلاف لا اشكال فيه لانه اجتمع عندنا ماذا العمل الصالح والايمان اما اذا قيل الايمان فقط هكذا هن هنا جاءت منازعه المرجئه هل العمل الصالح يدخل فيه شرط كمان شرط صحه الى اخره وياتي الخلاف معه اما عند السلف اذا اطلق الايمان فالعمل عمل الجوارح ركن في مسمى ليس ليس شرط صحه ولا شرط كمال انما يقال هذا ركن بمعنى انه جزء لا يتجزى من الايمان فاذا زال جميع العمل بالجوارح ولو وجد قول القلب وعمل على وجه الكمال لو تصور من باب التنازل لو تصور فهو كافر ليس بالمسلم ليس بمسلم باته. هذا محل اجماع عند المرجئه يعتبر ماذا تعتبر مؤمنا وعند بعض الغلات يعتبر مؤمنا كامل الايمان ايمانك ايمان ابي بكر لم يكن كايمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا باطل قال فدخل فيه جميع المامورات سواء كان اي المامور من الواجبات او من المستحبات ودخل فيه اي في مسمى الايمان تارك جميع المنهيات لان ترك المنهيات يعتبر عملا كف فان اذا صار ماذا صار داخلا في مسمى الايمان سواء كان ذلك المنهي ينافي اصول الدين بالكليه او لا سواء كان هذا المنهي ينافي اصول الدين بالكليه او لا ولذلك ذكرت لكم سابقا انه لا بد من التقييد فيما يتعلق ب فعلي المنهي او ترك الواجب هل ينافي اصل هل ينافي الايمان او لا حينئذ نقول هكذا الايمان ترك الواجب منه ما ينافي اصل الايمان فترك الواجب حين اذا يكون ما ناقضا من نواقض الاسلام كترك الصلاه مثلا هذا ترك واجب ناقض اصل الايمان ومنه ما لا يناقض اصل الايمان كترك مثلا بر الوالدين او الصدق او نحو ذلك هذا لا ينافي اصل الايمان فعل المنهي كذلك منهي ينافي اصل الايمان كالسحر مثلا هذا ينافي اصل الايمان ومنهي لا ينافي اصل الايمان تلغيبه والنميمه والكذب نحو ذلك اذا سرقا او لا ثم واجب تركه ينافي اصل الايمان وواجب تركه لا ينافي اصل الايمان ومنهي عنه فعله ينافي اصل الايمان ثم منهي فعله لا ينافي اصل الايمان قال الرحمن تعالى سواء كان ذلك المنهي ينافي اصل الدين بالكليه او لا فيجب تركه يجب تركه وترك داخله في مسمى الايماني تركه داخل في مسمى الايماني فان تعريفه المذكور يشمل ذلك فما من خاصله من خصال الطاعات الا وهي من الايمان كل ما امر الله تعالى به تسمى ماذا تسمى ايمان الصلاه ايمان الزكاه ايمان بر الوالدين ايمان السواك ايمان كذلك النافله ايمان سبحان الله بحمده ايمان كل خاصيه مامور بها على وجه الايجاب او على وجه الاستحباب كل عباده تسمى ماذا تسمى ايمانا ها قيد تسمى ايمانا حقيقه لان المرجئه يسمونها ايمانا كذلك انتبه يقول الصلاه ايمان والزكاه ايمان كقولنا لكن مجازا لا حقيقه اذا لابد من القيد من اجل ماذا الاحتراز عن قول المبتدع حين نقول لابد من, من التقييد اذا يسمى ايمانا نعم يسمى ايمان لكن حقيقه واكونه حقيقه معناه داخل اما المجاز فلا لا يدل على ماذا لانه اطلق عليه من باب المشابهه من باب علاقه المشابهه قال رحمه الله فما من خصله من خصال الطاعات الا وهي من الايمان بعض بعض من الايمان ولا ترك محرم من المحرمات الا وهو من الايمان اي جزء من الايمان بعض من من الايمان اذا الايمان الاعمال الجوارح داخله في مسمى الايمان وجه الدخول ماذا انها ركن فيه ك الفاتحه باعتبار الصلاه وبعضهم يعبر جعل ابن تيميه رحمه الله في الايمان الكبير بخلاف لفظي معهم وهو كذلك خلاف لفظي لكنه فيه صواب وخطا وهو من عبر بان الاعمال شرط صحه اذا قلت ركن وقلت شرط صحه اتفقا في ماذا اتفقا في ان الماهيه تتخلف يعني تزول وصف ايمان زال الايمان عند تخلف الاعمال اتفقا القولان سواء قلنا ركن او قلنا ماذا او قلنا شرط صحه حينئذ زال الايمان لفوات العمل اتفق في هذا لا اشكال فيه فمن ترك العمل عمل الجواب بالكليه فهو كافر على القولين لكن بقي اشكال اخر وهو ان الله تعالى سما هذه الاعمال ايمانا فهي جزء منه فاذا قلنا شرط صحه ماذا اخرجناها لان الشرط معناه ماذا انه خارج عن ماهيه وهو ليس بداخل معناه ماذا اذا قال شرط صحه سلم بان الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان كالطهارة بالنسبه للصلاه ونحن نقول لا هو كالركوع وكالسجود بالنسبه للصلاه ليس ليس خارجا بل هو جزء لا يتجزا من هذا فرق بين بين القولين ولذلك قال الصواب الذي يدل عليه الدليل وعليه فهم السلف ان الاعمال داخله في مسمى الايمان اي هي جزء لا يتجزا والركن جزء الذات والشرط خارج شرط خارج عن, عن المهيه ومن هنا نقول ماذا شروط لا اله الا الله هي اركان وليست ماذا وليس الشروط لان معنى لا اله الا الله جزء لا يتجزئ ماذا من الكلمه لان اللفظ له معنى او لا العلم به هذا داخل في في مفهوم التوحيد وليس خارجا عنه قال رحمه الله تعالى اذا فما من خاصله من خصال الضاعه الا وهي من الايمان اي بعض من الايمان جزء ولا ترك محرم من المحرمات الا وهو من, من الايمان قال المرتبه الثانيه الايمان وهو اي الايمان بضع و70 شعبه بضع و70 شعبه البضع بكسر الباء من الثلاثه الى التسعه والشعبه الطائفه من الشيء وقطعه منه والشعبه من شعب الايمان يدخل تحتها افراد من الخصاع يعني اعتقادات ودخل تحتها افراد من الخصال اقوال دخل تحت ماذا انواع من من الخصال وهكذا الى العدد المذكور قال يدخل تحت افراد من الخصال فهي من حيث هذا العدد يكون تحتها افراد من من الخصال فعلاها اعلى هذه الشعب قول لا اله الا الله اي فاعلى شعب الايمان قول العبد لا اله الا الله في كلمه الاخلاص وكلمه الاسلام وهي العروه الوثقه وكلمه التقوى واساس المله ومفتاح الجنه قال وادناها وادناها اماطه الاذى عن الطريق اذا لها اعلى ولها ادنى ما الذي فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريف اولى تعريف وهو من اهم ما اعتمد عليه اهل السنه والجماعه في مساله اعلاها وادناها اعلاها ماذا قول اذا ادخل القول فكيف ياتي مدعي ان يقول الايمان والتصديق اولى نبي ثقل اعلاها اعلى هذه الشعب التي يتالف منها الايمان قول لا اله الا اذا القول داخل في مسمى الايمان من قال ليس داخلا قل لو كذبته لماذا لانه صادم للنص قال وادناها اماطه الاذ عن الطريق اماطه الاذ هذا فعل او قول فعل بالجوارح تميط الاذ هكذا بيدك ها او بقدمك لبس تميط الاذ عن هذا فعل اذا دخلوا في مسمى الايمان دخلوا في مسمى اذا قال خارج عن مسميه قل له كذبته كذبته يا عدو الله ايضا زيد عليها قال اي واصغر شعب الايمان ازاله الاذى عن الطريق ازاله الاذى عن الطريق من شوك وحجر نحو ذلك مما يتعذر المار به والحياء شعبه من الايمان هذا عمل عمل قلبي اذا اشتمل الحديث على ماذا قول وعمل ها عمل بالجوارح كازاله الاذى عن الطريق وعمل قلبه الذي هو الحياه اذا تعريف املا تعريفا لذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصحابه رضي الله تعالى عنهم ليفسروا الايمان هكذا بعقولهم ويختلفون فيه كما اختلفوا في بعض المسائل المساله, المسألة محسومه من من سبع سما يعني الامر قضى انتهى بمعنى انه لا نقاش ولا جدال في مثل هذه المسائل بات ولا تنظر لقول فلان وفلان قال رحمة الله تعالى أي بعض منه والحياء شعبة من الإيمان أي بعض منه وإنما جعله بعضه لأن المستحية يعني التعليل لأن المستحية ينقطع بحيائه عن المعاصي استحيف عنيد الله يعصي هذا الأصل ولأن الإيمان ينقسم إلى اعتمار وانتهاء اعتمار يعني امتثال الأمر وانتهاء يعني امتثال ليل النهي لأن الشرع دائر عن هذين الأمرين إما افعل وإما لا لا تفعل كل الدين هكذا افعل لا تفعل حتى التوحيد وحد ولا تشرك صحيح؟ إذن افعل ولا تفعل الدين كله قائم على هذا ما بقي إلا لباحة وهذا أباحة الله عز وجل تشرب وتأكل كما, كما شئت ما لم يكن فيه وحرم قال فإذا حصل الانتهاء بالحياة كان بعض الإيمان والحياء من أفضل الأخلاق وأجله وأعظمه قدرا بل هو خاصة إنسانية وبالحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهو غريزه يحمل المرا على فعل ما يجمل ويزين ويمنعهم من فعل ما يدنس ويشين يعني ينقص المراد هنا ماذا ان الحياء عمل قلب وهو بعض من الايمان كما ان الصلاه بعض من الايمان والزكاه بعض من الايمان الى اخره كل مامور به فهو بعض من الايمان وكل ترك لمحرم فهو بعض من الايمان وكذلك كل ترك لمكروه فهو بعض من من الايمان قال واركانه سته اركانه اي اصول الايمان التي تركب منها او التي يزول بزوالها سته اركان اراد ان يبين لك اصل الايمان الذي يكون فارقا بين المؤمن وغيره وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فلما سئل عن الايمان ذكر اصوله التي ان تحقق بها فهو مؤمن وان زال واحد منها انتفع عنه وصفه وصف الايمان وهي محصوره ب بسته قال اي اصول الايمان التي تركب منها تركب منها والتي يزول الايمان بزوالها سته اركان ويكون بزوال الواحد من تلك السته كافرا كفرا يخرج من المله كافرا كافران يخرج من من المله مت اذا زال واحد من من السته زال واحد من من السته يكون كافرا كفرا يخرج من من المله وما عداها لا يزول بزوال يعني ما عدا هذه الاصول سته كفعل بعض المعاصي التي لا تناقض الاصل يريد الله يكون ماذا لا يكون كافرا اذا قوله هنا وما عداها ليس ما عدا الواحد انما ما عدا هذه سته ما عدا هذه سته في داخله في مسمى الايمان لكن لا يكون تاركا للايمان يعني لا يزول الايمان بي بزواله قال وما عداه لا يزول بزواله لكن منها ما يزول بزواله كمال الايمان الواجب كترك الواجبات وفعل المحرمات كترك الواجبات التي لا يكفر بتركها وفعل المحرمات التي لا يكفر بي بفعلها قال ومنها ما يزول بزواله كمال الايمان المندوب اذا عندنا ماذا مراتب الايمان كم ثلاثه اصل الايمان وهذا يتحقق بالسته كمال الايمان الواجب بترك واجب او فعل محرم لا يؤثر في الاصل كله منهما بقي ماذا كمال مندوب مستحب هذا يكون بماذا بترك المندوبات وفعل المكروهات على هذا الترتيب قال الرحمن تعالى اركان سته ان تؤمن بالله هذا الاول ان تؤمن بالله هذا اعظم اركان الايمان والايمان بالله هنا يدخل فيه ماذا الاعمان بذاته بربوبيته باسماءه وصفاته ولهيته يعني دخل ماذا التوحيد ومجانبه الشرك لان لا يتحقق الايمان بالله الا بمجانبه الشرك قال هذا اعظم اركان الايمان وهو اصل الاصول ومعناه الايمان بوحدانيه الله تعالى لا اله الا الله توحيد وتفرده باسماءه وصفاته والايمان بانه الاله الحق وان من عبد من دونه فعبادته ابطل الباطل تبي ادخل الشرك لا بد من هذا يعني لن يتحقق له وصف ايمان بالله الذي هو اصل من اصول الايمان سته الا بماذا بمجانبه الشرك رجعني للمساله السابقه صحيح كلها مترابطه الايمان والتوحيد بمعنى واحد وكذلك ما يتعلق به بالاسلام قال وان من عبد من دونه فعبادته ابطل الباطل واضل الضلاله قالوا ملائكته يعني والإيمان بملائكته يعني وأن تؤمن بجميع ملائكته وهم الجنس المعروف من خلق الله بتعريف النصوص يعني ما جاء به النص لأن أصلا غيب فلا نثبت شيئا إلا بماذا إلا بدليل الشرع وإلا صرنا ماذا صرنا داخلين في قول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا عن الله ما لا تعلم الإيمان بالملائكة غيب لولا أن الله تعالى ذكرهم في القرآن ما وصل العقل إليه عدم جهه الاجمال فنؤمن بهم على ما ذكر الله تعالى ثم اذا جاء تفصيل لا نستطيع ان نفصل ونذكر اسماء ولا وظائف الا بدليل شرعي ولذلك صار الايمان ماذا على مرتبتين ايمان اجمالي وايمان تفصيلي الاجمالي بمعنى ماذا اثبات الجنس العام ملائكه مخلوقون من نور عباد مكرمون الى اخره التفصيلي فيما فيما يتعلق بالاسماء والوظائف المسماء والوظائف هذا لابد من نص قال يعني وان تؤمن بجميع ملائكته لانه قال ملائكته يعني جمع مضاف وهم الجنس المعروف من خلق الله بتعريف النصوص عباد مكرمون خلقوا من النور يؤمن بهم اجمالا في الاجمال وتفصيلا في التفصيل اجمالا في الاجمال اذا ما علم التفصيل واذا علم التفصيل لزمه ماذا التفصيل يعني يلزمه الايمان التفصيل والا صار مكذبا صار كافرا يعني لو علي يقن نعم يوجد ملائكه بيقولوا قوم من نور لكن جبريل هذا بلغني النصر لكن لا امن به كفر تدع عن الاسلام تدع عن الاسلام لماذا لانه صار مكذبا للنص مكذبا للنص قال اجمانا في الاجمال وتفصيلا في التفصيل يريدني صار ماذا صار على مرتبتين والذي يطالب به عامه الناس ويصح ايمانه بهذا هو الاجمال هو الاجمال ان يؤمن بوجود الملائكه قد لا يقرا القران تصور هذا قد لا يقرا القران فيمر عليه جبريل ولا يسمع حديث فيه ماذا ذكر جبريل ممكن او لا ممكن حلازم يؤمن بهم اجمالا يؤمن بهم اجمالا لو ما بلغه شيء عن الملائكه ابدا لا اجمالا ولا تفصيلا مؤمن او لا مؤمن نعم مؤمن لا شك بذلك قال اجمالا في الاجمال وتفصيلا بالتفصيل وتعيينا في التعيين هذا عاطف تفسير مثله ما ورد في الكتاب العزيز والسنه المطهره كجبرائيل وميكائيل والصرافيل ومالك رضوان وغيرهم قال وكتبه المنزله على الانبياء من السماء اجمانا في الاجمال وتفصيلا اجمالا في الاجمال ماذا ايمان مجمل ثم كتب ثم في التفصيل اذا بلغوا التورات وجب ان يؤمن بها بلغوا الانجيل وجب ان يؤمن بها الزبور وجب ان يؤمن به ويفصل بالايمان بالقران والزبور والتورات والانجيل الى اخر كتب المنزله يعني هذا التفصيل ما ذكره الله تعالى باسمه ما ذكره الله تعالى باسمه او اقل مما ذكره الله تعالى باسمه من الملائكة والوظائف يعني الإيمان المفصل بالكتب أقل من الإيمان المفصل بالملائكة صحيح أو لا؟ لأن ما سمى الله تعالى إلا هذه الخمسة وعلى الخلاف في التوراة هل هي صحف موسى أو لا؟ ستة يعني إذا قلت بأنها زائدة على التوراة صارت ستة فقط هذا هو التفصيل قال ورسله أي وكذا الإيمان بجميع رسله إجمالا في الإجمال وتفصيل في التفصيل كما سبق فيؤمن بمن جاء تفصيله في الكتاب والسنه على التعيين وعظم ذلك الايمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وممن يؤمن بهم تفصيلا العزم من الرسل نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم افضل الصلاه والسلام ويؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه او على لسان رسوله في السنه المطهره ومن لم يسمى في النصوص يؤمن بهم اجمالا لله تعالى رسل الله اعلم به بعددهم اذا بلغه اسم معين لذمه اما نبيي صلى الله عليه وسلم محمد هذا لا يصح اسلامه الا بالعلم به الا بالعلم به واتباعي عليه الصلاه والسلام قال يؤمن بهم اجمالا لا نفرق بين احد من رسله والايمان بهم فرض وهو التصديق بانهم رسل الله الى عباده صادقون فيما اخبر به عن الله تعالى قال واليوم الاخر اي بما يكون بعد الموت في البرزخ وبالحساب والميزان والجنه والنار والايمان بعذاب القبر ونعيمه واكبر ذلك وعظمه الايمان ببعث هذه الاجساد هذا اهم شيء يعني ان يعلم المؤمن المسلم انه سيبعث ويعيده الله تعالى كما كان في الدنيا بجسمه وروحه لين يدن يحاسب ثم جنه ثم نار هذا اجمان لا بد منه اذا كان يقول لا ادري هل ابعث ام لا هذا هذا كافر بالبعث صار ماذا صار كافر ليس مسلم لا بد ان يؤمن بماذا بالميعاد الجسماني ويوم بيانا سيعاد بجسمه وان الله تعالى سيحاسبه ثم جنة او نار هذا هذا هو الاجمال وما عدا ذلك من التفاصيل ونحو ذلك هذا بحسبه ان علما صار لابد ان يؤمن والا صار مكذبا وان لم يعلم لا يضره ذلك قال واكبر ذلك واعظمه الايمان ببعث هذه الاجساد واعادتها كما كانت اجسادا بعظامه واعصابها حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا على ما فعلا من طاعة الله او يعاقبا على المعاصي التي صدرت منهما اي من الجسد والروح جميعا فان الطاعة والمعصية صدرت منهما جميعا يعني محل العذاب البدن والروح معا لان الطاعة صدرت منهما والمعصية صدرت منهما من الجسد والروح فلا بد ان يثاباه على ما فعلاه او يعاقبا على ما تركا بالتثنيه فتؤمنون ان الذي اوجد هذا الجسد وانفرد بخلقه يبعثه حيا ويعيده كما كان يعيده كما كان وتؤمن بالقدر خيره وشرره اي بما قدره الله يعني كتبه من خير وشر والشر ليس اليه وانما يكون في ماذا في المقدور في المخلوق اما فعله هو الذي هو القدر فعل الله تعالى هذا ليس لا يكون فيه شره البت قال والايمان بالقدر يتضمن الايمان باربعه اشياء الايمان بعلم الله القديم الازلي عمر بالقديم والمراد به الازل القديم قبل ان يخلق السماوات العظمى ب 50000 سنه عالم ما الخلق عاملون ثم كتب ذلك ثم شاءه ثم خلقهم هذه مرات من اربعه علم اولا ثم كتب في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك شاءه ثم خلقهم قال الايمان بعلم الله القديم فان الرب تعالى عالم بعلمه القديم ما هو كائن ما هو كائن وهو المراد هنا بعلم قديم هذه اشاره الى الرد على البدع الزنادقه الذي يقول ما الله عز وجل لا يعلم الا بعد ان يقع الشيء لا يعلم الا بعد ان يقع هذا كفر ورد عن الاسلام انكر العلم انكر العلم هذا بالاجماع السلف انهم كفار قيل انقرض قيل قال هنا فان الرب تعالى عالم بعلمه القديم ما هو كائن ما هو كائن والايمان بان الله كتب ما علم انه كائن من العباد كل ما سيكون يقع من اعتقادات واقوال واعمال متعلقه بالدين او بغيره الله عز وجل علمها وكتبها كل مكتوبه في اللوح المحفوظ والايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن يعني الاراده الكونيه المشيئه العامه هنا بمعنى انه اذا شاء الله تعالى الشيء كان يعني وقع وخلق واذا لم يشئ الشيء لم يكن ولو اراده العباد ولو اراده العباد لانه ليس لهم شيء لا تابع لمشيئه الله تعالى والايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وانه ما في السماوات وما في الارض من حركه ولا سكون الا بمشيئه الله تعالى وان الله تعالى اوجد جميع الخلق خلقهم وان ما في الكون بتقدير الله وايجاده فلا يصير المرء مؤمنا بالقدر الا بالايمان بهذه الاربعه الاشياء الا بالايمان بهذه الاربعه لابد ان يؤمن بها علم قديم ازلي كتابة ذلك في اللوح المحفوظ شاءه جل وعلا وكل شيء شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن ثم بعد ذلك المرتبه الرابعه وهي وهي الخلق اثبات واسناد شيء من ذلك لغير الله تعالى او انكاره كفر وردة عن الاسلام اذا انكر العلم القديم فهو كفر واذا انكر الكتابه فهو كفر يعني كفر اكبر يقع منه واذا انكر المشيئه فهو كفر يد عن الاسلام واذا انكر الخلق فهو كفر يد عن الاسلام واضح هذا لا فرق بين المرتبه الاولى والثانيه وان شاع عند كثير ان المرتبه الاولى هي التي اجمع عليه السلف فقط دون سائر المراتب قال رحمه الله تعالى وان يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه لان كل شيء كائن بماذا بقدر الله تعالى اذا اصابك من شر معناه ماذا ارادك الله عز وجل به لم يرد به زيد من الناس فاخطا فاتك انت ولو اذا منعت من خير حينئذ ما من الذي منعك والله عظيم ما كتبه الله تعالى لك قال من لم يؤمن بالقدر خيره وشره وفي الاثر وفي الاثر من لم يؤمن بقدر خيره وشره احرقه الله به بالنار ولما لم يؤمن بقدر خير شرذا كافر احرقه الله بالنار معنى ادخله النار يعني لا نحتاج الى هذا الاثر انما النصوص العامه تدل على على ذلك قال رحمه الله تعالى بعد أن بين أركان الإيمان الستة لو لم يتحقق بواحد منها مع علمه به دون الأول يعتبر كافر يعتبر كافر ليس بمسلم كما مر قال رحمه الله تعالى والدليل على هذه الأركان الستة أي أنها أركان للإيمان لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعها وانه ما انتفى واحد منها لم يكن المرء مؤمنا ما انتفى واحد منها لم يكن المرء مؤمنا وانما جزم فيما يتعلق بالكتب الملائكه لان لولا لا يتصور ان مؤمنا لا يعلم اصلا بوجود ماذا الكتب الملائكه وانما هذا قليل نادر لو, لو تصور فهو قليل لكن ان وجد حينئذ نقول هذا انتفى لعدم بلوغ النص يعني لو لم يعلم اصلا بالملائكه هذا ايمان صعب اهم شيء الركن الاول ما يتعلق به التوحيدي قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر لا قال رحمه الله تعالى قد اشتملت هذه الايه على جمل عظيمه وعقيده مستقيمه كما قال سفيان وغيره هذه شملت علاقه وعد الاسلامي وروي انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الايمان فتلا هذه الايه ليس البر وهو كل عمل خير يفضي بصاحبه الى الجنه بر مراد به كل عمل خير كل عمل خير هذا العمل خير يغضي به إلى الجنة قال أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوهم بر بالنصب ها خبر مقدم أن تولوا يعني توليتكم توليتكم, توليتكم. توليتكم. هذا أنه ما دخلت عليه في تأمي المصدر اسم ليس وقل يا ليس البر ويكون بالعكس حين إذا قال قال أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي ليس البر كله أن تصلوا إلى بيت المقدس إن لم يكن أمر الله وشرعه وذلك لما حولوا إلى الكعبة قال ماذا؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أي ولكن البر امتثال أوامر الله يعني ليس مختصا بكون حول من البيت المقدس إلى الكعبة صار هو البر فقط لا لا انما المراد بالبر اسم جامع لكل ما امر الله تعالى به هذا المراد بالبر عين الامتثال اوامر الله تعالى وارتناب نواهيه هو البر بعيني ولذلك قال ولكن البر امتثال اوامر الله واتباع ما شرع هذا هو البر واظن ما ذكر في هذه الايه او هذه انواع البر كلها يعني اعظم ما ذكر في هذه الايه هو ما يتعلق باجناس البر اجناس البر بمعنى ماذا ان لم تشمل لم تشمل الافراد على وجه التعيين وكذلك لم تشمل الافراد على جهته وانما ذكرت الاجناس امور عامه قال وبدا بالايمان وبدا به بالايمان قال اي ولكن البر الايمان بالله ولكن البر الايمان بالله يريد اخبار بماذا اخبر بي معنى مصر عن معناه مصدر عن مصدر او ولكن البر بر من امن بالله قدر في الثاني بر من امن من اجل ان يتحد في المصدق او ذا البر بر من امن بالله لكن البر من امن لكن البر البر هذا معن حينئذ لابد ان يكون ما يسمى بماذا عند النحات انه لا يخبر به بجوهر عام معنى لا يخبر بجوهر عام لابد من الاتحاد لابد من الاتحاد البر معنى من المعاني من امن هذا جوهر يريد الله يصح الخبر لا بد من التقديم هذا الذيعناه كلام فيه طويل او ذا البر بر من امن بالله اي بتفرده جل وعلا بالربوبيه والالهيه والاسماء الحسنى والصفات العليا اذ هو اصل الاصول انتبه هنا ماذا ادخل الاسماء الحسنى والصفات العليا فمن انكر جميع الاسماء او حرف جميع الاسماء والصفات انتفى عنه ماذا اصل الدين تبع انه اصل هذا الذي يذكرهنا رحمه تعالى قال بالربوبيه والالهيه والاسماء الحسنى والصفات العلى اذ هو اصل الاصول يعني الايمان بالله بهذا المعنى ربوبيه الهيه اسماء وصفات واصل الدين الذي هو مضمون الشهادتين لا يختص بماذبت عيد العباده بل يدخل فيه كذلك ما ما يتعلق بالربوبيه ويتعلق بالاسماء والصفات انتبه لهذا قال والايمان بي اليوم الاخر وهو البعث بعد الموت ينقضي بقضاء الخلق في الدنيا ويموت كل من فيها ثم يحيي الله الموتى ويعيد الاجساد كما كانت ويرد اليها الارواح كما كانت ويجمع الاولين والاخرين فيوفي كل عامل عمله يعني يجازي او فاو يعني اعطاه جزاءه فيوفي كل عامل عمله قال قال والملائكه والكتاب والنبيين اي وصدق بوجود الملائكه كلهم واشرفهم سفره بين الله ورسله سفره هذا جمع سفير لكن ليس المراد هنا عندما السفير يجمع على سفراء هذا الاصل والسفر في الاصل كتب ومن قوله تعالى بايدي سفرا بايدي سفرا قال الاخفش واحد مسافر مثله الكافر وكفرا والسفير الرسول المصلح بين القوم الرسول المصلح بين القوم والجمع سفراء كفقيه فقهاء قال وآمن بالكتاب وهو اسم جنس قال والكتاب أل دخلت عليه ماذا أل وهو مفرد في لغه والمرض به ماذا الكتب مرض به الكتب والكتاب هنا في معنى الكتب أل هنا للجنس ولذلك قال وهو اسم جنس يشمل كتب المنزل من السماعة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى ختمها بالكتاب العزيز والقرآن الكريم المهيمن على ما قبله مين من الكتب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمن عليه قال ابن عباس اي شاهدا عليه شاهدا على على ما قبله قول مجاهد وقتاده والسدي والكسائي قال وجاء انها 100 كتاب واربعه كتب والله اعلم لم يثبت لم يثبت ذلك وامن بانبياء الله كلهم من اولهم الى اخرهم خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين قال رحمه الله تعالى اذا هذا الدليل يدل على ذكر جنسي هذه الاصول كلها سمها ماذا سمها بر الإمام بالله وما عطف عليه قال ودليل قدري ما ذكر في الآية ماذا القدر وإنما أتى بي بدليل خاص قال ودليل قدري قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء مخلوق بماذا بقدر أي ما خلقناه فمقدور قدره الله تعالى على وفق المراتب الأربع السابع عليمه أولا ثم كتبه ثانيا ثم شاءه ثالثا ثم خلقه رابعا كل مخلوق موجود في الدنيا مر بهذه المراحل علم مقابل خلق السماء والارض كتبه في اللوح المحفوظ ثم شاءه ثم ثم خلقه جل وعلا في وقته المقدر له قال وانه ركن من اركان الايمان لا يستقيم الإيمان الا الا به والدليل قائل لقوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر اي ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ والحديث كل شيء بقدر حتى العز والكيس يعني كل شيء ما, ما, ما من شيء سيقع في الكون إلا وهم مكتوب حتى الكسل عن طاعاته والكسل عن الأمور الدنيوية مكتوب حتى العز والكيس والكيس المرض به الفطنة حديث فيه كلام هذا قال رحمة الله تعالى إذا انتهى مما يتعلق به المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان أهم شيء هنا ماذا؟ تعريف الإيمان الشرعي لأن فيه مباينة ومفاصلة عن أهل بدعة الإيمان في الشرع قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والأركان علاقة أعمال أعمال الجوارح بالإيمان ومسمى الإيمان أنها ركن لا يتجزع عن الإيمان قال بعض أهل السنة ونسبه من تيم يلي بعض أهل السنة أنه شرط الصحة والأولى ما ذكرناه سابقا ثانيا أصول الإيمان ستة بدليل الشرع إذا انتفى واحد منها انتفى الإيمان يعتبر ماذا كافرا والكفر هذا ناقل عن, عن الملة وما جاء فيه الإجمال فيؤمن به على جهة الإجمال لسيما فيما يتعلق به الإيمان بالملائكة والكتب وكذلك البعث أما الإيمان بالله فثم ما يتعلق بتوحيد العبادة لابد من التفصيل في بعض المسائل لسيما يتعلق به معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه وكذلك نواقض الإسلام هذا لودا فيه من التفصيل لا بد من لا بد من علم به اركان لا اله الا الله وشروط لا اله الا الله هذا لا يكفي فيه الاجمال لا بد ان يتعين عنده ذلك ويعلمه على على وجهه ثم قال رحمه الله تعالى مرتبه الثالثه من مراتب الدين وهي الاحسان قدم مرتبتي الاسلام والايمان وثلت بالمرتبه الثالثه من مراتب الدين وهي الاحسان والاحسان نهايه الاخلاص نهايه الاخلاص والاخلاص هذا داخله فيماذا في المتابعه بمعنى ماذا ان كل عباد العبادات كلها لا تصح الا بماذا بتحقق شرطين اخلاص والمتابعه نهايه وكمال كل من الشرطين هو الاحسان ايقاع العبادات على اكمل ما يكون من الاخلاص وهذا يستلزم ماذا المتابعه اذا اخلص معناه ماذا لابد ان يوقع ماذا عمله على اتم وجه من المتابعه حين ذلك الكمال والغاية والنهاية في تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في العبادات هذا هو عين الاحسان هذا هو عين الاحسان ولذلك قال والإحسان نهاية الإخلاص غاية الإخلاص بأن لا يكون في قلبه شيء البتأ لا يرتفت ولا يعمل إلا, إلا لله تعالى وإذا تحقق بهذا الوصفي حين ذلك سلزم, سلزم المتابعة فلن يوقع العمل إلا لله على أتم وجهه نهاية الإخلاص والإخلاص هو إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن الظاهر أراد به ماذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لا تختص بالظاهر فقط أرفع يدي وأركع وأسل لا وإنما الأصر وهو ماذا الباطن مما يتعلق بالإخلاص والصدق واليقين والخشوع إلى خيره إذن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجهتين في الباطن والظاهر قال والإخلاص هو إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن بحيث يكون قائما به في الباطن والظاهر على أكمل الوجوه وهذا هو الحسو هذا يدلك على ماذا؟ على أهمية طلب العلمين وأبرز ما ذكر ابن قيم رحمه وتعالى هو جميل من الحسن فضاء العلم انه لن تصل الى تحقيق التعبد الذي هو غايه التوحيد الا بماذا بالعلم كمال الاخلاص لن نقع الا بماذا الا بالعلم كمال المتابعه من اين تاخذ المتابعه لو انت تعلم اليس كذلك تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه لا بد من من العلم لا بد من من العلم ومحاربه العلم والتهوين من شان هذا ليس من من شان السلف تب الى هذا دائما الشريعه لها اجزاء يعني صلى ايمان وتوحيد وصلاه وزكاه وجهاد الى اخره الوقوف علم كذلك والوقوف مع شيء مع هجر الاخر او محاربته او تقليم شانه هذا مخالف المنهج النبي صلى الله عليه وسلم فالمتبع يعظم ما عظمه ماذا المتبع وهو النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لن تصح عباده الا بماذا الا بعلم اذا كان التوحيد والايمان لن يصح الا بالعلم فما بالك ما دونه من صلاة وزكاة وجهاد نحو ذلك صح أو لا إذا كان التوحيد لن يصح إلا بالعلم يدل على ماذا على أن افتقار العبد إلى العلم أشد من افتقاره إلى أي شيء آخر ولذلك قال إمام أحمد أن الناس بحاجة أو افتقارهم إلى العلم أشد من حاجة افتقارهم إلى الأكل والشرب بل إلى النفس لماذا لأنه إذا منع الأكل والشرب مات مات بدنه لا يشكال فيه يموت على ماذا على توحيد خير من ان يكون ماذا جاهلا وهو صحيح سمين بالاكل والشرب مع الا كفر و بدعه و ضلال سبدا شيئا ما استفاد سيا اذا كل منهما ماذا يطلب الاخر لابد ان نجمع بينه بين الامور كلها قال رحمه الله تعالى بحيث يكون قائما به في الباطن و الظاهر على اكمل الوجوه وهذا هو الاحسان ولهذا يفسر به الاخلاص مشتقاقه من الحسن احسان احسن يحسن احسنا مصدر واشتقاقه من الحسن نهايه الاخلاص الناشئ نهايه الاخلاص الناشئ عن حقيقه الاستحضار ومن حيث الظاهر كمال المتابعه وتفسيره بالاخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته فان من اتصف بذلك فانه يكمل العمل في الظاهر والباطن يعني من اتصف بالاخلاص لازم لذلك ماذا الموافقه في الباطن والظهر والعكس كذلك ولذلك بعضهم يرى ماذا ان تحقيق العباده وشرط صحه العباده المتابعه فقط لان المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم معناه ماذا ان اوقع العباده بالاخلاص فاكتفى بشرط واحد ولو عكس كذلك اكتفى بالاخلاص والاخلاص يعني يقتضي ماذا ان اوقع العباده على الوجه الذي اراده الله تعالى اذا كان يريد الله تعالى بعمله حيد لابد ان يسعى كيف اوقع النبي صلى الله عليه وسلم اذا كل منهما لازم للاثر انما يذكر العلم النوعين الشرطين من باب تحقيق كل منهما فلاحسان اعلى المراتب وعمها من جهه نفسها من جهه التعريف لانه ماذا ايمان وزياده نعم ايمان وزياده والايمان اسلام وزياده اذا دخل ماذا دخل الاسلام في الايمان فصار الاحسان ايمان وزياده ايمان وزيادة. ولذلك كل محسن مؤمن مسلم وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا فضلا عن ان يكون محسنا لا نحتاج للنفي اذا انتفع عنه وصف الايمان من باب اولى انتفع عنه وصف ماذا الاحسان طيب جميل قال وعمها من جهته نفسه يعني من جهه تعريفي وذاته واخصها من جهه اصحابها بمعنى ان اهل الاحسان اخص من اهل الايمان اهل الايمان اخص من اهل الاسلام واهل الاحسان المحسنين اقل في الامه من المؤمنين اما الاسلام والايمان وحقيقته فعلى تتابع الذي ذكرناه حينئذ يكون ماذا يكون الاحسان من حيث هو اعم من الايمان والايمان اعم من الاسلام والاسلام اخص من الايمان والايمان اخص من الاحسان هذا باعتبار التعريف لأن الإحسان إيمان زيادة والإيمان الإسلام أما الأشخاص فأخصهم المحسنون ثم يأتيك المؤمنون ثم يأتيك المسلمون لأن المسلم الإيمان لا يصدق على المنافق وإنما الإسلام هو الذي المسلمون والمسلم هو الذي يصدق على المنافق قال رحم commend الله تعالى فالإحسان أعلى المراتب وأعمه من جهة نفسه وأخصه من جهة أصحابه كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخصه من جهة أصحابه ولهذا يقول كل محسن للعالج مؤمن مسلم كل محسن اخبرت عنه ماذا مؤمن مسلم صحيح صحيح كل محسن مؤمن مسلم اجتمع فيه الوصفان وليس كل مسلم مؤمنا محسن صحيح ليس كل مسلم مؤمنا محسن لانه يثبت له الاسلام وليس بمؤمن واذا انتفى عنه وصف الايمان من باب اولى وصف الاحسان وكلما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان كلما ليست ما منفصل هنا كلما تكون متصلية وكلما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام إذا أطلق الإحسان هكذا دخل فيه ماذا الإيمان والإسلام لأنه أوسع فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر كما قال بعض العلمي دوائر دائرة يعني ترسم هكذا في ذهنك دائرة كذلك أضيقها نلق الإحسان. ثم يأتي دائرة وأوسع الإيمان ثم يأتي دائرة أوسع الإسلام إذا أرد ال ال الإحسان حين أذي لابد أن يأتي بيوتها من أبوابها يأتي إلى ماذا؟ الإسلام أولا ثم بعد ذلك يرتقي إلى الإيمان ثم بعد ذلك يرتقي إلى الإحسان فكل من وصل إلى درة الإحسان فهو مؤمن مسلم وليس كل من دخل إلى الإسلام فهو ماذا؟ مؤمن محسن وقد يدخل الإيمان ولا يكون ماذا؟ ولا يكون محسنا إن تصوير الدوائر فيه في محلها فأو كذلك قال رحمه الله تعالى فان الاسلام والايمان والاحسان دوائر اوسعها دائره الاسلام ثم يليها في السعه الايمان ثم اضيقها الاحسان كدوائر كل واحده منها محيطه بالاخرى ومعلوم ان من كان في دائره الاحسان فهو داخل في الاسلام والايمان لن يصل الى الاحسان الا ان ان يسلم وان يتصف بما بصفه الايماني صحيح لن يصل الى الى الدائره الضيقه الا بعد ان يتجاوز الوصفين الاسلام والايمان واذا خرج عن الاولى التي هي الاحسان فهو داخل في الثانيه اذا خرج عن لانه قد يبلغ مسلم يتعبد ويتعبد ويصم ما ضمن المحسنين ثم قد يصيب ما يصيبه امر بشري فطري فيرتخي لا الدرجه الثانيه اذا خرج عن الدائره الضيقه فخرج عن الى الايمان خرج عن الاسلام لا انما خرج عن الايمان ولذلك قال ومعلوم ان من كان في دائره الاحسان فهو داخل في الاسلام والايمان واذا خرج عن الاولى دائره الاحسان فهو داخل في الثانيه وهي دائره الايمان واذا خرج عنها فهو داخل في الثالثه وهي دائره الاسلام ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج الى غضب الله وعقابه وداخل في دوائر الشيطان والعياذ بالله كافر يعني ليس من مسلم صحيح صح اولى هي اذا خرج عن دائره الاسلام فهو كافر فهو كافر اما اذا خرج عن دائره الايمان فهو مسلما فهو مسلم قال فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحه قولي من قال كل محسن مؤمن مسلم كل محسن مؤمن مسلم صحيح هذا وليس كل مسلم مؤمنا محسنا يثبت له الاسلام وينفع عنه وصف الايمان فاضلا عن الاحسان فاضلا عن الاحسان فلا يلزم من دخوله في الاسلام ان يكون داخلا في الاحسان والايمان صحيح لا يلزم من دخوله في الاسلام ان يكون داخلا في الايمان والاحسان بل هو باق على مرتبه الاسلامي وليس المراد ان من لم يكن في الاحسان والايمان ان يكون كافرا لا ليس المراد قطعا بل بالاجماع لا خلاف اذا اذا انتفى عنه وصف الـ الـ الـ الاحسان او خرج عن دائره الاحسان فحينئذ لا يلزم منه ان يكون خارجا عن عن الاسلام بل هو باق في دائره الاسلام قال وليس المراد ان من لم يكن في داف الاحسان والايمان ان يكون كافرا بل يكون مسلما ومعه من الايمان ما يصحح اسلامه لكن لا يكون مؤمنا الايمان الكامل قال رحمه الله تعالى وليس المراد ان من لم يكن في الاحسان والايمان ان يكون كافرا وهذا محل اجماع انه قد يخرج عن دائره الاحسان ولا يكون كافرا بل قد يخرج عن دائره الايمان ويبقى في دائره الاسلام ولا يكون كذلك كافرا الا اذا ارتكب ناقضا في الباطن فيحكم عليه حينئذ ماذا بالاسلام في الظاهر ويبقى في الباطن ماذا يكون منافقا لكن باعتبار الحكم على الناس بهذا الاعتبار ان يكون كافرا بل يكون مسلما ومعه من الايمان ما يصحح اسلامه يعني اذا قيل بانه خرج عن دائره الايمان وحل بدائره الاسلام ليس معناه انه فارق الايمان من كل وجه بل لابد من باطن ايمان يصحح ظاهره لابد من هذا لان ثم تلازم بين الباطن والظاهر لا يوجد الباطن دون الظاهر ولا الظاهر دون الباطن فلا بد من قادر من الباطن يصحح الظاهر ولابد من قادر من الظاهر يصحح ماذا الباطن فاذا قال اهل العلم انه خرج عن دائره الايمان الى الاسلام ليس المراد انه حصلت مفارقه بين الباطن والظاهر لا لابد من شيئين يصححوا ماذا يصححوا الظاهر وتصور انه لو صلى وصام وحج لابد من ماذا لابد من اخلاص ولا بد من صدق ولا بد من قياده اذا لابد من عمل باطن فلن يتحقق له ذلك الا بي بهذا الاعتقاد قالوا معهم الايمان ما يصححه اسلامه لكن لا يكون مؤمنا الايمان كامل يعني اذا خرج عن دائره الايمان وقلنا دخل في دائره الاسلام ولابد من ايمان ليس معناه هذا الايمان الكامل كذلك ولذلك يقول مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته معناه مسلم معه ايمان يصحح اسلامه لكنه ليس بالايمان الكامل ليس بالايمان الكامل قال لكن لا يكون مؤمنا الايمان الكامل الذي يستحق ان يثنى عليه به متى يثنى عليه به متى بالاطلاق يعني قال مؤمن هكذا هذا محله اثناء ثناء وهذا لابد من اعتباره حتى في تعامل الناس اذا قيل مؤمن معناه ماذا أنه لم يترك واجبا ولا فعل معصيته لم يترك واجبا ولا فعل معصيته إذا أطلقت الإيمان هكذا قلت هؤلاء مؤمنون حين يلزم من ذلك أنك أثنيت عليهم بماذا بأنهم تحققوا بوصف الإيمان الواجب لأنه إذا حصل نقص في الإيمان الواجب لا يجوز الإطلاق لا يمدحون بهذا وإنما يقال ماذا إذا أردت التفصيل تقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو تقول مؤمن ناقص الإيمان اما هكذا الاطلاق فلا يصح ولا يصح التب الى هذا مع معامله الناس فسقوا حين يقول المؤمنون لا لا لا يصح ان تقول الفسقه انهم مؤمنون هكذا باطلاق انما تقول هؤلاء معهم ايمان ناقص لا اشكاله في معهم ايمان ناقص او تقول مسلمون قبل شان عامه مسلمون قال ارحمه تعالى لكن لا يكون مؤمنا الايمان الكامل الذي يستحق ان يثنى عليه به فانه لو كان مؤمنا الايمان الكامل لمنعه من المعاصي والمحرمات مطلقا والمعاصي محرماتٌ باعتبار ما ذكرتك النهي وترك الواجب ليست خاصه بماذا بالمنهيات بل هي عامه تشمل النوعين اذا لو كان معه ايمان كامل لاقتضى ذلك وسلزم ماذا عدم الوقوع في المنهيات سواء كان محرمات ل لا تفعل او كان لترك واجبات اما لك مع وقوعه في المعاصي ثم يقال ماذا إنه مؤمن كامل الإيمان هذا باطل هذا مخالف للشرعين وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيته متركت فلانا الحديث المعروف وهو مؤمن فقال أوى مسلم يعني ماذا لا تقول مؤمن ما الذي أدراك عنه ما الذي أدراك أنه فيه ولذلك من خفي عليك لا, لا يزكى إلا تزكي لا تكون بعلم أو لا من خفي عليك أمر هل هو يفعل يترك شيئا من الواجبات أو يرتكف شيئا من منهيات هذا التوقف تذكر ماذا أنه مسلم لأن التزكية وذكر الإيمان هذا تعديل والتعديل لابد من ماذا؟ لابد من علم أما هكذا من الرأس هذا لا ينفع سأن الظن لا يكفي به في هذا المقاب قال رحمه تعالى وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيته وتركته فلانا وهو مؤمن فقال أو مسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن لا يزني حين يزني وهو مؤمن نفع عنه الإيمان هذا نفي وهو مؤمن هذا داخل في المنفي لا يزني هو حال كونه مؤمنا حال كونه مؤمنا إذن اتفع وصفه الإيمان ولا يسرق السالق حين يسرق وهو مؤمن كذلك هذا من فيه داخل فيه في النفي الحديث وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه الله لا يؤمن هذا نفي نفع عنه ما هذا الإيمان لوجود شيء واحد لا يأمن جاره بوائقه يعني فواجعه حين ذنفع عنه وصف الإيمان فالنصوص ما نفت عنهم الاسلام وانما نفت عنه ماذا الايمان قال فالنصوص ما نفت عنهم الاسلام بل اثبتت لهم احكام الاسلام من عصمه الدم ما دام انه لم يظهر ناقضا من نواقض الاسلام فالاسلام واحكامه تجري عليهم تجري عليه. ولو كان في الباطن من اكثر الناس اولى ولو كان في الباطن من اكثر الناس المنافق هكذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم معامله معاملته المسلمين ان يصلوا على بعضهم على صلاه السنه وكفن بعضهم ودفن بعضهم دل ذلك على ماذا على انه في الظاهر يعامل معامله المسلمين عمرو هي لا الى الله عز وجل قال رحمه تعالى بل اثبتت لهم احكام الاسلام من عصمه الدم واذا مات غسلوا وكفنوا وصلي عليهم ثم قال فاهل الاحسان هم خواص اهل الايمان اهل الاحسان هم خواص اهل الايمان كما ان اهل الايمان هم خواص اهل الاحسان فان اهل الاحسان تملوا عباده الله الى ان وصلوا الى حد المراقبه الى حد المراقبه استحضار معيه الله تعالى لهم قال رحمه تعالى وهو ركن واحد وهو ركن واحد المرتبه الثالثه الاحسان ركن واحد اي شيء واحد ولم يذكر له اركان كما ذكر الاسلام والايمان لماذا لم يذكر له اركان كما ذكر الاسلام الايمان ها للنص للنص النص هو الذي بين الاسلام له اركان بني الاسلام على كذا ما الايمان ان تؤمن بالله و و, و عدد سته الاحسام جاء اذا نبقى مع النص ليس له الا الا ركن واحد وقال مصنف لكل مرتبه اركان من باب التغليب من باب التغليب كما مره قال وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هو ركن واحد لكن على مرتبتين على مرتبتين ان تعبد الله كانك انت ترى الله عز وجل فان لم تكن تراه فانه يراك استحضال قال اي والحسن هو ان تعبد الله العباده البدنيه كالصلاة أو المالية كالذبح كأنك تشاهد معبودك لا تشاهد قطعا وإنما تستحذر ماذا كأنك تشاهده فرق بين التعبيرين الذي قمت بين يديه وقربت له القربان وأطعته فيما أمرك به فإنه إذا كشفت الحقيقة للقلب حقيقة المراقبة لله تعالى وبلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصب به الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوة الجلال ونعوة الجلال على حسب ما جاء بالكتاب والسنه واحست الروح بالقرب الخاص الذي ليس كقرب المحسوس من المحسوس حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه افضل قلب والروح حينئذ الى الرب فصار يعبده كانه يرى والمراد هنا ماذا انت عبره من قيم الله تعالى المراد ان يعبد الله تعالى ويستحضر انه يرى الله تعالى انه يرى الله تعالى قال الرحمن تعالى فإن لم تكن تراه فانه يراك ايوا ان لم تعبده على استحاضه الدرجه الاولى درجه المراقبه الله عز وجل انت ترى الله عز وجل فتراقب الله عز وجل فاعلم انه يراك سميع عليم بصير مطلع على جميع خفياتك فهذه درجتان احداهما اكمل من من الاخرى ولذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الاولى على, على الثانيه فان لم تحصل عباده الله كانك تشاهده فاعبده على مرء من الله يراك وانه سميع عليم بجميع ما تفعله يعني ثم رؤيتان رؤيه لله عز وجل من العبد فان لم تتحقق فثم رؤيه الله تعالى للعبد والاوله لازمه للثانيه اذا راى الله تعالىك استحضر رؤيته لله تعالى فهو كذلك يرى لكن اذا غاب فعله هو حينئذ بقيت الثانيه وهي ان الله تعالى سميع بصير ومطلع على على العبد قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي إن الله عز وجل مع عباده الذين اتقوا المنهيات والذين هم محسنون في العمل يحفظهم ويكلأهم ويؤيدهم وهذه معية خاصة ومقتضاها مقتضى العامة يعني السمع والبصر الصفات العامة قال وتقتضي المعية الخاصة معنا زائدا بحسب مواطنها المعية ألا ألا الخاصة تقتضي ماذا تغتدي التوفيقا والتسديد ونحو ذلك يعني اعانه الرب جل وعلا للعبد وام المعيه العامه في المراد بها ماذا الاطلاع الله عز وجل يعلم احوال العباد يعلم احواله ويسمع ويبصر هذه المعيه العامه ثم اذا كان مؤمنا ايده الله تعالى ونصرهم قال الله رحمه تعالى وقوله توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم يراك حين تقوم وتقلبك مسال الدين انه سميع العليم وتوكل على العزيز الرحيم اي في جميع امورك فانه مؤيدك وحافظك الذي يراك حين تقوم ومعتني بك في جميع حركاتك وسكناتك وتقلبك بالساجدين اي يراك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك انه هو السميع العليم اي سميع لاقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم يجمع بين ماذا بين صفتي السمع والعلم وسكناتهم قال تعالى الم يعلم بان الله يرى وغيرها من الايات الداله على رؤيه الله عز وجل اطلاعه على افعال خلقه واذا لم يكن هو مستحضرا ان يرى ربه جل وعلا مستويا على عرش بصفاته كمال حينئذ اذا نزل عن هذه الدرجه فل يرى ان الله تعالى يراه يعني يعتقد ان الله تعالى يراه قال رحمه الله وقوله ما تكونوا في شان وما تتلوا منهم من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا كنا عليكم شهودا هذا شاهد انتم فيضون فيه الايه ايوا ما تكونوا يا محمد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب الغير كذلك في عمل من الاعمال اي عمل كان وما تتلوا من الله من قران نازل او من شان من قران نزل فيه اي شيء نزل فيه القران في تعميم ولا تعملون من عمل ايا كان ذلك العمل انت وامتك الا كنا اي الا ونحن عليكم شهودا مشاهدون لكم محيه عامه تقتضي ذلك الخاصه بي بحسبها راؤنا سامعون اذ تفيضون فيه اي تاخذون في ذلك الشيء يعني تتلبسون به من صلاه ونحوها ثم قال رحمه الله تعالى والدليل من السنه اي والدليل على مراتب الدين الثلاث الاسلام والايمان والاحسان من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من السنه يعني من الحديث حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه من طرق عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما اخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه لما فيه من زوائد الفوائد يعني زوائد مفيده لان ثما الزوائد قد لا يستفاد منها حكم شرعي وثما الزوائد فيها ماذا فيها فوائد قال وهو في الصحيحين من حديث ابي هريره ولاحمد وغيره نحوه من حديث ابن عباس وغيره وهو حديث جليل عظيم الشان يشتمل على بيان الدين كله قال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس بارزا يعني ظاهرا بارزا يعني ظاهرا للناس على شيء مرتفع اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب ولابئ فروة فان لجلوس عنده اذ اقبل رجل احسن الناس ثيابا او احسن الناس ثيابا حال ها فان لجلوس عنده اذ اقبل رجل احسن الناس ثيابا واطيب الناس ريحه ها ها لا اسمعكم <تصفيق> لا واطيب الناس ريحه اذا اقبل رجل احسن الناس وجها انا لا ادم <تصفيق> سبق لسان ولابي فروه فان لجلوس عنده اذا اقبل رجل احسن الناس وجها واطيب الناس ريحه كان ثيابه لم يمسه دنس دنس اي وسخ ونحوه قال شديد سواد الشعر والابن حبان شديد السواد اللحيه شعر هد عام واللحيه اخص لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد ولسليمان التيمي في روايته ليس عليه سحناء السفر سحناء فعلاء مراد به هيئه مراد به هيئه وليس من البلد فتعجب الصحابه من هذا الرجل حيث كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر والمسافر من شأنه ماذا أن لا يكون كذلك ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولم يعرفوا ماذا الحاضرون وفي رواية عثمان فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوني فهابوا أن يسألوه قال فجع رجل وسأله الله تعالى إليه قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه في حديث ابن عباس وغيره ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفسير للضمير اسند ركبتيه الى ركبتيه في اجمال من الذي اسند من اي ركبتين فجاء التفسير في حديث ابن عباس وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ولسليمان التيمي فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس احدنا في الصلاه ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه عليه السلام منبه للاصغاء اليه وصنيعه عليه السلام منبه للاصغاء اليه وفيه اشاره عليه السلام يعني جبريل عليه السلام وفيه اشاره لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل كوضعه يده على ركبتي لان هذا ممنوع اذا تريد ان تسال لا تضع يدك على على كتف المسؤول او تاخذ بيده هذا الاصل ان تبتعد عنه ولعل مبالغه جبرائيل تعميه لامره اراد ان يعمي اراد ان ان يعمي قال وقال يا محمد اخبرني عن الاسلامي ولفظ الترمذي وغيره ولفظ الترمذي وغيره انه بدا بالسؤال عن الايمان قبل الاسلام يعني فيه تقديم وتاخير يعني تقديم وتاخير كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ت الله تعالى عنه في بعض روايات حديث عمر انه ساله عن الاحسان بين الاسلام والايمان بين الاسلام والايمان قال الحافظ ولا شك ان القصه واحده او لا قصه واحده اختلف الرواة في تاديتها وليس في السياق ترتيب وفي روايه ابي فرو انه قال السلام عليك يا رسول الله قبل السؤال وقوله يا محمد اخبرني عن الاسلام لعله مبالغه فيه في التعميل قال يا محمد ما قال يا رسول الله اراد ماذا اراد ان يعمي على على نفسه على نفسه قال هنا قال اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ولو الصحيحين قال ان تعبد الله لا تشرك به شيئا تفسير للشهادتين اذا من فسرها اما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تشهد ان لا اله الا الله فنقلها الصحابه بماذا ان تعبد الله ان قوله بالمعنى او قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله فنقلها الصحابه بماذا باعتبار اللفظ وكلاهما حجه شرعيه بالاجماع فلو كان اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير من الصحابه في كل منهما حينئذ صار حجه شرعيه قال هنا والمراد بالعباده ان نطق بالشهادتين وانما احتاج ان يوضحها بقوله لا تشرك به شيئا ولم يحتج اليها في روايه عمر للزامه ذلك لا ليس الامر كذلك انما إحدى الروايتين بالمعنى والأخرى لفظا هذا الذي يبقى القطع به لماذا؟ لأن قصة واحدة فإذا كان كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة من اللفظ والصحابي حكى ماذا؟ إما اللفظ لا إله إلا الله وإما المعنى هذا أو ذاك قال وفيه تقيم الصلاة المكتوبة مقيد يعني مكتوبة الواجبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام وفي بعض الدبايات ماذا فعلت ذلك فانا مسلم قال نعم فدل على ان من اكمل الاتيانه بمبان الاسلام الخمسه مسلما حقا وكذلك جاء بالتوحيد باطنا وظاهرا وهذا هو دليل المرتبه الاولى ففسرو باعمال الجوارح الظاهره والاسلام هو الدين قال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا ورضيت لكم الاسلام دينا وهو الصراط المستقيم الذي امر الله بالاستقامه عليه قال فعجبنا له يساله ويصدقه عجب الصحابه رضي الله عنه منه فان من شان السائل ان يجهل ما سال عنه صحيح يعني يعلمه هل يقول جزاك الله خيرا علمتني او يقول نعم صدقت احسنت هذا ما يصح لماذا الا هذا اضلال للتعاليم هذا الاصل قال عجب الصحابه رضي الله عنه منه فان من شان السائل ان يجهل ما يسال عنه ثم قال فاخبرني عن الايمان ياتي بحفظه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين